كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ أُجُورُ يَوْمٍ إِذِنَّا نَعْبُرُ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرُونَ وَأُجُورُ يَوْمٍ آخِرٍ تَظُنُّونَ أَن يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرُ جَلَّ إِذَا بَنَوْتَ التَّرَقِي وَقِيلَ مَنْ رَقَقَ وَظَنَّ أَنَّهُ الْخِرَقُ وَالْتَفَتَ السَّاقُ بِالسَّاقِ إِنَّ رَبَّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاءُ قالا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب الى المه يتمطى اولى لك فاولا ثم اولى لك فاولا ان يحكم الانسان ان ترى شدى أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى أَلَمْ يَكُنْ صُفًّا مِّن نَّسْلٍ يُمْنَى ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّا فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ من الذَّكَرَ وَالْأُنثَى أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ بسم الله الرحمن الرحيم هل أتعى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أنشاج نبتني فاجعلناه سميعا بصيرا إن لَئِنَّ إِنَّا شَاكِرًا وَإِنَّ مَا كَفُورَ إِنَّا أَعْتَذِنَا لِلْكَافِرِينَ السَّلَاسِلُ وَأَغْلَالُ وَسَعِيرٌ إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا